دي فركة كعب وهتعملها وصعد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير هتتقه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بالشروطة دي بشرة خير قوم